وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وارك فيكم وتبوأتم من الجنة منزلا هذه جلسة في شرح هذه المنظومة التي صنفها الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني رحمهم الله تبارك وتعالى ورحم جميع المسلمين اظن أني, اني توقفت في المرة الماضية عند البسملة احد يذكر كان معنا في المرة الماضية في الاسبوع الماضي هل توقفنا عند البسملة ام بدأنا بشيء من الابيات ظل اني توقفت عند البسملة و اتفقنا ان يكون هذا اللقاء في السرد في الكلام حول الابيات و الكلام يكون على البيت الاول ويأتي بعد ذلك أو تأتي بعد ذلك بياتباعا طيب الأمر يسير إن شاء الله يعني بيانت في المرة الماضية أن هذه المنظومة مهمة جدا وهي توثبيت هذا الامام وتبين انه كان على خير وكان على منهج اهل الحديث والاثر اهل الصنة والجماعة وبينت في ترجمته في المرة الماضية عليكم السلام ورحمة ما أثير حوله من فتن وفريات وردت على ذلك كله بأقوال أهل العلم منهم من عاصره ومنهم من جاء بعده من تلاميذه ومنهم من جاء بعد تلاميذه من أهل العلم في كل العصور الذين تببوا عنه وبيّنوا انه كان اماما من ائمة اهل الحديث والاثر وكما بيّنت في نهاية هذه المنظومة انه بعد ان انتهى من نظرها قال هذا قول وقول ابي اي سليمان بن الاشعف وهو ابو داود السجستاني صاحب السنن المعروف بسنن أبي داود فقال هذا قول وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله وقول من أدركنا من أهل العلم أي من أخذ عنهم العلم في عصره من الكبار منهم محمد بن أسلم الطوصي وهو أول من أخذ عنه رحمه الله فقال وقول من ادركنا من اهل العلم وقول من لم ندرك من اهل العلم ممن بلغنا قوله ممن جاءنا من الاثار عن سلفنا رضوان الله عليهم فهذا هو قولي فمن قال عليا غير ذلك فقد كذب فقد كذب فوصف الذين يطعنون فيه والذين يقولون عليه بغير حق أنهم يكذبون عليه وهذا جرح منه رحمه الله كان عالما بالرجال والرواه فكل من يتكلم فيه كان يرد في كلامه لأنه كذاب هناك مدح من الإمام ابن القيم رحمه الله ابن قيم الجوزية أشهر تلاميذ ابن تيمية شيخ الإسلام رحم الله جميع في نيته جاء بتزكية ابن أبي داود وجاء بتزكية أبيه أيضا صنف فيهما بيتين او بيتين يعني هذه الابيات قال فيها وكذا, وكذا الامام بن الامام المرتضى حق الابي داودة العرفان تصنيفه نظما ونظرا واضحا في السنة المثلى هما نجمان وهذا ايضا يرد على من يتكلم فيه بغير علم وبعير هدى وهم كثر يتكلمون يطعنون في اهل السنة ليردوا الناس عنهم ليردوا الناس عنهم والله نتم نوره ولو كره المشركون هذه المنظومة بينت انها تقع فيما يقرب من اربع وثلاثين بيتا منهم من زادها ومنهم من نقص منها وجاء ذلك بيانا واضحا في من شرح هذه المنظومة ممن جاء بعدهم من اهل العلم المنظومة في اولها تاتي بالحرص والتمسك وقال رحمه الله تبارك وتعالى تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا بدعيا لعل لك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي اتىت رسول الله تنجو وتربح البيت الأول يتكلم فيه الناظم رحمه الله عن أهمية التمسك بالكتاب والسنه فبدأ بالأمر بالتمسك تمسك هو أمر منه رحمه الله لأمة الإسلام بالتمسك بحبل الله بالتمسك بحبل الله التمسك هنا ان تمسك على شيء بقبضة قوية التمسك هو أنك تمسك شيئا جيدا لا يخرج عن قبضتك لا يخرج عن قبضتك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجز هنا ايضا تمسك العض بالنواجز على هذه السنن تمسك وهو ابلغ من كلمة التمسك بلفظها الدارج لعظم هذا الامر وخطري ما ينتج عن من يفرط أو يترك شيئا من هذه السنن وجاء أيضا التمسك في كتاب الله تبارك وتعالى لما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا الاعتصام هو أيضا التمسك تعتصم بحبل الله أي تتمسك به التمسك هنا ليس فقط أنك تقول بأني مسلم أو بأني أحب الله ورسوله أو أني حاملا للقرآن في صدري أو أحفظ من الأحاريث ما شاء الله أو غير ذلك لكن التمسك عمل التمسك عمل لابد من العمل لذلك جاء في معنى الايمان انه يتضمن امرين يتضمن امرين قول وعمل كما جاء عن البخاري رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث بلا منازعة رحمه الله قال أخذت عن ألف شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل وليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقولون الإيمان قول وعمل حياكم الله أخر حبيب فلذلك من أراد أن يجعل من أمره متمسكا بحبل الله المتين فعليه أن يحقق القول والعمل يحقق القول والعمل إذن أمر الناظم رحمه الله بالتمسك وقال تمسك بحبل الله وهنا أمر لماذا جاء بصيغة الأمر لأن هذا الأمر عظيم وينبني عليه أمورا كثيرة وهذا الذي جاء به في البيت الثاني لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى هذا امر اول فمن ترك ذلك ماذا يقع او في ماذا يقع قال ولتك بدعيا لعلك تفلح اذا اثبت ان الذي يتمسك بقوله وفعله بحبل الله ويتبع الهدى كما سيأتي في شرح حبل الله واتباع الهدى ماذا يؤنى بهما اذا من يتمسك بهما لا يكون بدعيا اي لا يكون من اهل البدع ولا يقع في البدع لعله بهذا التمسك يفلح ويكون من الفالحين من المفلحين ويكون من المفلحين لذلك بين عليكم السلام ورحمة الله هنا وجاء بصيغة الأمر بقوله تمثك بحبل الله وجاء بصيغة الأمر تمثك بحبل الله قلنا قلت أن هذا التمثك بمعنى الاخذ بالشيء بالقوة الاعتصام به وكما بينت ان الله عز وجل قال في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءا فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا فكنتم على شفا حفوة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وأيضا جاء بلفظة التمسك في كتابه تبارك وتعالى فقال وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لا نضيع أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ فجاء هنا بأمر أو بكلمة التمسك الذين يتمسكون والذين يمسكون بالكتاب الذين يتمسكون بهذا الكتاب وفعلوا ما جاء فيه من الأمور وانتهوا عما نهى عنه من نواهي فهؤلاء الله تبارك وتعالى لا يضيع أجرهم وإنما يجازيهم الخير في الدنيا والآخرة لأن الله عز وجل لا يضيع أجر المسلحين فهذا ما جاء في التمسك والاعتصام والأخذ بالشيء فقال تمسك بحبل الله الحبل أو حبل الله له أقوال عند أهل العلم من المفسرين وغيرهم وذكر ابن القيم رحمه الله بأن حبل الله هو القرآن حبل الله هو القرآن وهنا نميل إلى قول ابن ابن القيم في هذا البيت لامر وهو أن النظم رحمه الله ذكر بعد حبل الله اتباع الهدى ذكر بعد حبل الله اتباع الهدى والتباع الهدى أي اتباع السنة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يكون فيه تعبير الحبل بالقرآن في هذا البيت بالذات هو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من أنه القرآن من أنه القرآن وغير ذلك في مواضع أخرى اختلف اهل العلم حول حبل الله اذا جاء مفردا واذا جمع او قرن بغيره يراد به القرآن والصنة معا ويراد به القرآن فقط وغير ذلك اذا النظم يقول تمسك بحبل الله اي القرآن والقرآن هو كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود تكلم الله به حقيقة وأنزله جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزل مفرقا بحسب الأحداث فقيل أنه نزل جملة واحدة الى اللوح المحفوظ ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب, بحسب الاحداث على نبي صلى الله عليه وسلم في فترة نزول القرآن التي بين 23 سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم عشر في مكة او ثلاثة عشر في مكة وعشرة أعوام في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم هذا القرآن متعبد بتلاوته والله تبارك وتعالى جاء فيه بالعبرة والموعظة والتحذير والوعيد والبشارة للمؤمنين وأخبار الجنة والنار واخبار الأمم السابقة والأمم اللاحقة وخبر ما نحن فيه وهذا القرآن صالح لكل زمان ومكان وهذا منهج أهل السنة والجماعة فيه وهذا القرآن هو خاتم الكتب لأن هناك كتب نزلت قبله على الأنبياء أنزلها الله تبارك وتعالى لذلك جاء في الإيمان لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه فهنا الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلم عليهم وهذا يدل على ان القرآن نسخ جميع ما جاء من قبله من الكتب واصبح هو المعتمد عند المسلمين في الرجوع اليه في معرفة دين ربهم والله تبارك وتعالى حفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بعكس ما قد جاء في الأمم السابقة فالله تبارك وتعالى وكل حفظ هذه الكتب إليهم فحرفوها وبدلوها وضيعوها وقالوا على الله بغير العلم وظلوا وظلوا كثيرا من الناس فإذا نؤمن بما أنزله الله على أنبيائه ورسله ولكن بمجرد أن القرآن جاء فلا اتباع إلا لما في القرآن من بيان حتى لا يقول قائل بأن هناك أمورا في التوراة أو الإنجيل يمكن أن نستفيد منها النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وهناك نصوص كثيرة لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من النظر من في كتب اهل الكتاب وقال ان الله عز وجل كفانا بكتابنا هذا وهو القرآن اذا القرآن يصلح لكل زمان ومكان وقد نسخ جميع ما جاء او ما جاءت به الكتب السابقة فنأ نؤمن بما انزله الله ولا نؤمن بما حرفه المحرفون وارطله المبطلون وبدله المبدلون فالانجيل الان محرف والتوراة الان محرفة وليس هناك كتاب من كتب الله عز وجل إلا القرآن في هذه الأزمان وهو الذي به لا بد أن نصدق ولا بد أن نتبع ولا بد أن نسير وننتهج لذلك كان الاعتصام به نجاح ولذلك أمر ابن أبي داود رحمه الله بهذه الصيغة بصيغة الامر وقال تمسك بحبل الله ومن اسمه حبل الله هو علاقة بينك وبين الله حبل بينك وبين الله رابطة تربطك بالله عز وجل فمن لم يتمسك بهذا الحبل فلن يصل الى الله فكأنه طريق الى الاعلى لا تصل اليه الا عن طريق هذا الحبل الممدود اليك الممدود اليك فمن تمثك به وعرض عليه وسار بما فيه وصل ونجى وافلح وكان على الخير لكن هناك أمر مهم وهو أننا نتمسك بالقرآن ليس وحده ولكن بجانبه أو مقرونا بالسنة أو مقرونا بالسنة لا بد من ذلك قرآن فقط لا ينفع أحدا وحده لأن الله عز وجل أنزل القرآن وجعل السنة تبينه وجعل السنة شارحة له وزعم الذين يزعمون أن القرآن يكفي والذين يسمون بالقرآنيين وهو منهم براء أن القرآن يكفيهم ولا يحتاجون إلى السنة وهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الرسالة والله عز وجل يوم القيامة يجعل الأمم تشهد على أنبيائهم هل بلغوا أم لا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى الله بين للأمة أمر دينها وما من شيء فيه خير إلا بل الأمة عليه وما من شيء فيه شر إلا حذر الأمة منه وفي خطبة الوباع اشهد الناس انه بلغ الرسالة اللهم هل بلغت اللهم فاشهد لكن الطاعنون والمرجفون واصحاب القلوب الضعيفة والمريضة يريدون ان تذهب السنة ويقيموا مكانها البدع وأهواءهم وهذا ليس بجديد وإنما منذ عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم على ذلك يريدون هدم السنة فلذلك لا بد من اقران القرآن بالسنة يسيران مع لا نأخذ من القرآن فقط وإنما نفهم القرآن بالسنة نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم لأن الله عز وجل أراد أن يجعل هذا القرآن وحده وهو الذي به يتمسك الناس ولا يتمسكون بغيره ما أرسل الرسل وما أرسل الأنبياء فلماذا يرسل الله عز وجل نبيا أو رسولا ولا يأمر باتباعهم ويأمروا باتباع كتابه فقط هذا طعل منهم وجهل منهم فالله عز وجل أنزل الكتاب وبعث الرسل تنظر به وتوضحه وتشرحه للناس فالله عز وجل يسر على الناس أمر دينهم ويعلمهم ويبصرهم حتى لا يأتون يوم القيامة ويقولون بأنهم ما عرفوا شيء وما تعلموا شيء وما كان هناك من يحذرهم من شيء وكم من آية لا يستطيع أحد أن يقرأها أو يفهمها وإنما تأتي هذه من فهم السنة وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا فلابد من فهم هذه القضية التي يحاربون بها الإسلام يريدون أن يدمروا ويهدموا السنة حتى تنتشر البدع والأهواء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي عمل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أي عمل في ديننا ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه أما من وافق السنة وسار عليها هو على خير لأنه سار على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن والسنة لذلك جاء في أحاديث كثيرة حسنها أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا أدنكم على شيء إذا فعلتموه كنتم على خير فقال التمسك بالكتاب والسنة ولما أمر عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فكل محدثة بدعة ولما قال صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا هذا هو الأصل وهذا هو الذي كان عليه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالتمسك بالكتاب والسنة هدى وخير لذلك جاء بالضد في البيت الثاني وقال ولا ولتك بدعيا لعلك تفلح الذي يترك الكتاب والسنة فهو مبتدع ضال لأن بدون الكتاب والسنة لا يهتدي الإنسان ولا يكون على خير فقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى الاتباع وهو عكس الابتداع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في احواله وفي اموره الله عز وجل قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور ورحيم قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الذي يتولى عن الله والرسول فهو كافر إن الله لا يحب الكافرين فلذلك جاء هذا حبي او من يدعون حب الله عز وجل ويقولون نحبه ونحب رسوله وهم لا يستمعون اليهم وهم لا يستمعون اليهم فلا يهتموا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي أحواله وفي سيرته وغير ذلك ولا يأتمرون بأمره ولا ينتهون عن نهيه فهؤلاء على خطر عظيم وهم أهل البدع والأهواء الذين تركوا السنة وتوغلوا وخالوا في البدع لحبهم الدنيا وحبهم الرئاسة وحبهم المال وغير ذلك من مطالب الدنيا المتعددة فخسروا الدنيا والاخرة بسبب تركهم الهدى وهو هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالهدى إما أن يكون بالتوفيق أو بالبيان والدلالة فهداية التوفيق تكون لله تبارك وتعالى وحده لا يستطيع أحد أن يهدي أحد إلا بإذن الله كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ونحن, ونحن نقرأ الفاتحة في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم نطلب من الله وحده وهو القادر على ذلك وحده ان يهدينا الى صراط المستقيم هذه الصراط الطريق الثوي المستقيم الذين يسيرون عليه من أصحاب النعيم فهذه هداية التوفيق وهناك هداية الدلالة والإرشاد وهي تكون لكل أحد وتحت ما الله فأنت إذا ذهبت إلى أحد تدعوه وترشده فكانت هذه دعوة الأنبياء في أنهم يبشرون وينظرون ويرشدون العبادة إلى الحق وإلى طريق مستقيم ويرشدون طريق مستقيم الله تبارك وتعالى قال وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فجعل الله عز وجل ائمه على هدى وعلى علم يبصرون ويرشدون الناس الى الحق فهذه هداية ارشاد من العباد لغيرهم من عباد الله عز وجل تحت امر الله عز وجل وتحت هداية الله عز وجل فبعد هداية الارشاد الله عز وجل ينظر في هذا فإن كان على خير هداه إلى طريق مستقيم ما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فهذه الهداية وهداية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هداية إرشاد يرشد العباد يخرجهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويبين لهم الحق من الباطل ويبين لهم ما أمر الله به وما نهى الله عنه لذلك أمر الله عز وجل متابعة النبي وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما جاء في الحديث ما نهيتكم عنه فانتهوا وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وكما قالوا من كان قبلنا الخير كل خير في اتباع من سلف والشر كل شر في اتباع من خلف فالاتباع معروف وعاقبته معروفة من خير ونعيم وفضل من الله كبير لكن الابتداء والتخلف عن هدي النبي المختار هذا يؤدي بالعبد الى الهلاك والى الدياع والى الضلال بل يضل نفسه ويضل غيره وهذا من أشد الأمور لأنهم يقولون على الله بغير علم وهذا من الأهمية بمكان أن نعرف ذلك ونحذر منه فالاتباع مهم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم يخلص منها قمة الإجابة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوة وصدقوه واتبعوه وساروا على ما كان عليه فالاتباع ليس باللسان فقط ولكن بالعمل كما قلت في التمسك أن التمسك قون وعمل لا بد اذا اردت ان تكون من المتمسكين بالكتاب والسنه فلا بد ان تفعل وتعمل فعل وعمل قول وعمل يجب عليك أن تقول بما يكون فيه الهدى والحق عليكم السلام ورحمه وتعمل بذلك وهذا مقتضى الإيمان قول باللسان وعملا بالجوارح وتصديق بالقلب والتصديق يدخل في العمل لأنك إن عملت, إن عملت شيئا بتون اعتقاد منك بأنه على حق فقد أصبحت من المنافقين فالمنافق يقول بلسانه ويعمل بجوارحه بخلاف قلبه بخلاف قلبه فلا بد من اعتقاد القلب الجازم اعتقادا صحيحا بالتمسك بهذا الكتاب وهذا الهدي النبوي ثم بعد ذلك تعمل عليهما وبهما وفيهما وتسير وتحيا عليهما وتسأل الله ان تموت على الكتاب والسلم فهذا منهجه السلف رضوان الله عليهم فالأمر يحتاج إلى كلام يطول وكما بيّنت في أول كلامي في هذه المجالس أني ربما أجلس مجلسا واحدا في شرح كلمة واحدة فمر بنا الوقت ونحن نشرح في نصف بيت والكلام ما يعني كنت اود ان اتي بكلام اخر لكن الوقت انتهى واسأل الله ان يتقبل هذا العمل ان الله عز وجل يفتح على العبد من خيره ونعيمه في هذه الأوقات التي فيها نسال الله عز وجل ان يكون اخلاص مني ومنكم فالحمد لله رب العالمين ف صدقا الكلام يطول في هذه المساله بين القران والتمسك به واتباع النبي صلى الله عليه وسلم و فيه ثوائد كثيرة لكن كما قلت لعل ذلك يكون سببا في قرب بعض الاخوان هنا الى فهم الكتاب والسنة بطريقة ميسرة ولعل ان شاء الله تعالى في المرة القادمة عند الكلام حول البيت او الشطر الثاني شقرة ثاني من البيت ولا تكو بدعيا لعلك تفلحه أبين أيضا شيئا مما جاء حول الكتاب والسنة والتمسك بهما لأن هذا البيت يرتبط بعضه ببعض إذا تمسكت بالكتاب والسنة فلن تصبح مبتدعا وإذا فرطت فيهما وتساهلت في الأخذ بهما فأنت على خطر وربما تصبح أحد هؤلاء المبتدع لذلك جاء بصيغتي بدعيا وليس مبتدعا وهذا سأتكلم عنه إن شاء الله تعالى في المرة الماضية القادمة أسأل الله ان يرزقنا وإياكم اللقاء والبقاء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل هذه